15. cüz İsra suresi sayfa 281 Eûzu billâhi mineşşeytânirracîm Bismillahirrahmanirrahim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 فإذا جاء وعد الآخرة ليسوء وجوهكم وليدخلوا المسجد كما دخلوه أول مرة وليتبروا, وليتبروا ما علوا تتبيرا عسى ربكم ان يرحمكم وإن عدتم عدنا وجعلنا جهنم للكافرين حصيرا إِنَّ هذا الْقُرْآنَ يهدي للتي هي أَقْوَمُ ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات أن لهم أجرا كبيرا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 من اهتدى فإنما يهتدي لنفسه ومن ظل فإنما يضل عليها ولا تزر وازرة وزر أخرى وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا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 وَمَن أَرَادَ الْآخِرَةَ وَسَعَلَهَا سَعْيَهَا وَهُوَ مُؤْمِنُ فَأُولَئِكَ كَانَ سَعِيُهُمْ مَشْكُورًا كُلَّنَّ مِدْدُهَا أُولَائِهَا أُولَائِهِ مِنْ عَطَائِ رَبِّكَ وَمَا كَانَ عَطَاءُ رَبِّكَ مَحْضُورًا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 فَقَضَى رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا إِمَّا يَبْلُوَنَّ عِندَكَ الْكِبَرَ أَحَدُهُمَا أَوْ كِلَاهُمَا فَلَا تَقُلْ لَهُمَا فَلا تَقُل لَّهُمَا أُفٍّ وَلا تَنْهَرْهُمَا وَقُل قَوْلًا كَرِيمًا وَاخْفِضْ لَهُمَا جَنَاحَ الذُّلِّ مِنَ الرَّحْمَةِ وَقُل كَمَا رَبَّيَانِي صَغِيرًا رَّبُّكُمْ أَعْلَمُ بِمَا إن تكونوا صالحين فإنه كان للاوابين وفورا وآت ذا القربى حقه والمسكين وابن السبيل ولا تبذر تبذيرا إن المبذرين كانوا إخوان الشياطين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 ولا تقربوا مال اليتيم الا بالتي هي احسن حتى يبلو اشده واوفوا بالعهد ان العهد كان مسؤولا واوفوا الكيل اذا كلتم وزنوا بالقسطاس المستقيم ذلك خير واحسن تاويلا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 كله كان معهم آلهه كما يقولون اذا نبغوا الى العرش سبيلا سبحانه وتعالى عما يقولون علوا كبيرا تسبح له السماوات السبع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 وجعلنا على قلوبهم اكنه ان يفقهوه وفي اذانهم وقرا واذا ذكرت ربك في القران وحده ولوا على ادبارهم نفورا نحن أعلم بما يستمعون به، إذ يستمعون إليك، وإذهم نجوا، إذ يقول الظالمون، إذ يقول الظالمون إن تتبعون إلا رجلا مسحورا.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 يوم يدعوكم فتستجيبون بحمده وتظنون إن لبثتم إلا قليلا فقل لعبادي يقول التي هي أحسن إن الشيطان ينزغ بينهم إن الشيطان كان للإنسان عدوا مبينا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 وما جعلنا الرؤيا التي أريناك إلا فتنة للناس والشجرة الملعونة في القرآن ونخوفهم فما يزيدهم إلا طويانا كبيرا وإذ قلنا للملائكة اسجدوا لآدم فسجدوا إلا إبليس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 أم أمنتم أي أن يعيدكم فيه تارة أخرى فيرسل عليكم قاصفا من الريح فيورقكم بما كفرتم ثم لا تجدوا ثم لا تجدوا لكم علينا به تبيعا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 سُنَّةَ من قَدْ أَرْسَلْنَا قبلك مِن رسلنا ولا وَلَا تَجِدُ لِسُنَّتِنَا تَحْمِيلَ أَقِمِ الصَّلَاةَ لِدُلُوكِ الشَّمْسِ إلَى غَسَقِ الْعَلِيمِ وَقُرآنَ الْفَجْرِ إِنَّ قُرآنَ الْفَجْرِ كَانَ مَشْهُودًا ومن الليل فتهجد به نافلة لك عسى أن يبعثك ربك مقاما محمودا فقل رب أدخلني مدخل صدق وأخرجني مخرج صدق واجعل لي من لدنك سلطانا نصيرا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 وَإِذَا أَنْعَمْنَا عَلَى الْإِنْسَانِ أَعْرَضَ وَنَآى بِجَانِبِهِ وَإِذَا مَسَّهُ الشَّرُّ كَانَ يَأُوسَ قُلْ كُلٌّ يَعْمَلُ عَلَى شَاكِلَتِهِ فَرَبُّكُمْ أَعْلَمُ بِمَنْ هُوَ أَهْدَى سَبِيلًا وَيَسْأَلُونَكَ عَنِ الرُّوحِ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 ولقد صرفنا للناس في هذا القرآن من كل مثل فأبا أكثر الناس إلا كفورا وقالوا لن نؤمن لك حتى تفجر لنا من الأرض ينبوعا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 قيما لينذر ينظر شديدا من لدنه ويبشر المؤمنين, الذين ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات أن لهم أجرا حسنا ماكثين فيه أبدا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 فَلَعَلَكَ بَاقٍ نَفْسَكَ عَلَى أَثَارِهِمْ إِلَّا مَن يُؤْمِنُ بِهَذَا الْحَدِيثِ أَسْفَا إِنَّا جَعَلْنَا مَا عَلَى الْأَرْضِ زِينَةً لَهَا لِنَبْلُوَهُمْ أَيُّهُمْ أَحْسَنُ عَمَلًا وَإِنَّا لَجَاعِلُونَ مَا عَلَيْهَا صَعِيدًا جُرُزًا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 قال قائل منهم كم لبستم قالوا لبثنا يوما أو بعض يوم قالوا ربكم أعلم بما لبثتم فبعثوا أحدكم بورقكم هذه إلى المدينة فلينظر فَيَنْظُرَ أَيُّهَا أَزْكَى طَعَامًا فَيَأْتِيكُمْ بِرِزْقٍ مِنْهُ وَالْيَتَنَطَّفُ وَلَا يُشْعِرَنَّ بِكُمْ أَحَدًا إِنَّهُمْ إِنْ